بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذَهَبَ إلَى فِرْعَوٰنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدِّرِي وَيَسْرَ لِأَمْرِي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يا مُوسَى وَاصْتَنَعْتَ لِنَفْسِي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 فَلَوْ قَطِعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابَهُ وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبِينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا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 فأتبعهم فرعون بجنوده فغشىهم من اليمن ما غشىهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَلِهِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ إن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 والخالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم, يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِفَتْحٍ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الرجول الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا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 وما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 قل كل أم تربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي و اهتدى